بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله فصل يذكر رحمه الله في هذا الفصل النهي قال والأمر بالشيء يعني إذا أمرت بالشيء فمعناه نهي عن ضده مثل لو أمرت رجلا بالوقوف نهي عن ضد الوقوف وهو الجلوس وكذا لو أمرته بالحركة نهي عن السكون قال والنهي عن الشيء مثل لا تأكل أمر بضده مثل وقال لا تتحرك يعني أسكن وذهب شيخ الإسلام رحمه الله بن القيم إلى أن الأمر بالشيء ليس نهي ضده وكذا العكس لأنه لا يمكن أن يتصور أمر ونهي في ان واحد وإنما أحدهما يستلزم الأمر الآخر قال سبحانه واعبدوا الله هذا أمر نهي عن ضده عن ترك عبادته ولا تشركوا به شيئا هذا نهي عن الشرك يستلزم منه الأمر بالتوحيد وهو أي النهي تعريفه استدعاء اي طلب استدعاء الترك اي ترك المفعول بالقول يخرج الاشاره ممن هو فوقه يخرج الالتماس والدعاء على سبيل الوجوب يخرج الكراهه مثل قوله سبحانه ولا تقرب الزنا هذا استدعاء على سبيل ترك الزنا وهو بالقول يعني قال الله ولا تقرب الزنا ممن هو فوقه من الله عز وجل لخلقه على سبيل وجوب أي ليس أمرا مكروها بل هو محرم ثم قال ويدل أي النهي على فساد المنهي عنه القول سبحانه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا هذا نهي من وقع في هذا النهي وفعل من نهي عنه دل على فساد الصلاة الدليل حديث عيسى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد ثم قال وتردوا صيغة الأمر هنا عاد إلى الأمر وكان الأول لو وضع المصنف رحمه الله هذه العبارة في باب الأمر كان أقرب قال وتردوا صيغة الأمر والمراد بها يعني الأصل فيها الوجوه لكن قد يأتي ما يسرفه عن ذلك فقال يراد بها الندب فقال لولا أن شق العمتي لأمرتهم بالسواك من كل صلاة أو الإباحة كقول سبحانه وإذا حللتم تصطادوا فكل أمر بعد نهي كل أمر بعد محظور يدل على باح وكقول سبحانه حتى يطهرنا فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فلتطهرت المرأة لا نقول للزوج يجب ان تطأ زوجتك وانما مباح قال او التهديد كقوله سبحانه اعملوا ما شئتم لأنه بما تعملون بصير أو التسوية كقوله سبحانه اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أو التكوين يعني هو الإيجاد من العدم بسرعة كقوله سبحانه قل كونوا حجارة أو حديدة. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم